يا معلم يضيع والنور ليش مظلم يا معلم يضيع والنور ليش مظلم والله اندرب الضرامة المر ما حبيته من يذوق ايام وصلك مستحيل يسلم للبعاد وسنته يا ليت ما سنيته الله اكبر كيف لدروب الجفاع متعلم يوم للقلب على طبع الاوفا ربيته انا لي خاطر من غيبتك متعلم وانت لما غبت عنك الزر ما دقيته لدلي حتى بسماتي بديت افلم خوف لا يشمت بي الشامت الي لاقيته كان في صدرك حتي بيموت ما انت معلم لا تعلم بس انا عندي حتي وحيت شوفلي لي وقت لمكلم ولا متكلم لين باح الصدر مكنوني ولا خبيته والله الماني على قطع الرجاء متولم والرجاع حبل لو انه شوك ما هديته كانك تمر المشاريفي ولا انت مسلم انا بسلم على مشرافك ان مريته وانت اعذرني لو ان دربه وصال مظلم بس وش عذري اقب ما جيته ودليته يا تحفابي وتفرح بي لجيت اسلم يا تسكر بيتك العامر وتطفيراته. يا تسكر بيتك العامر و. بوح عبدالله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بين كود اثنين